لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكر عربا أتربا لأصحاب اليمين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 قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر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 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرض إليه منكم ولكن لا تبصرون